نعم الله يحفظك الله يحفظك. طيب. يريدون نشره؟ نعم نعم الآن نعم اللغة يستمعون في الغرفة ونحن ما عرفناه. طيب. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام منظر رحمة عالمي وعلى آله وسلمنا أما بعد ثمني أحب إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا صيذا نظارة شمسي فإن دوام الدين بشكر الله عز وجل وبالصبر يقول رب السبب قاله إن الدين أو الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر وإلا حمد الله عز وجل وله الحمد والشكر فنصر هذه الأسباب وأسباب أخرى كثيرة في هذا الزمن على كثرة في أسباب الشر والفتن والأخوات ولكن في مقابلها فالله لطيف ورحيم بغيابه فيستر من أشجاب الخير أشياء كثيرة لم تجر في خلق سفافنا الصالح رحمه الله ولا في ذهن أهل العلم من قبل نتر هذه الأشجاب التي تتخطى المكان يمكن المسلمين والمؤمنين والأسحاب السنة أن يتذكروا فيما بينهم على بعد الديار والثلاثة سوف يذكر الله جل وعلا أسباب كثيرة للخير المحض والأعظم من هذه الأسباب التي يحب أن أذكر بها وأشكر الله عليها وأجهوكم وأجهو نفسي بالاستفادة منها هو ما أكرم الله جل وعلا به في هذا الزمن من وجود علماء وجلاء حمدوا راية من سرر من أهل العلم من أئلة السنة وخدموها ونصفوا في العباد وضيّنوا في الحق والدين الصحيح حتى خلفوا لنا كنوزا عظيمة وعلما جما من أمثال الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ أبي عزز بن دار رحمه الله، الشيخ الماسي رحمه الله تعالى فإن هؤلاء العلماء الثلاثة هم من نعم الله عز وجل عظيمة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى أهل السنة. وإن نتاجهم العلمي المنتشر والواضح والمفصل من التصنيخات والأشركة وغيرها فات تكفي أكثر المسلمين الذين يريدون أن يتفاقه في أصل دينهم أو في الأحكام الشرعية المتعلقة بدمامهم ويستطيع كل مسلم أن يرجع إلى علومهم وفتاواهم وأشرعتهم، ولو اجتهد المسلم اجتهاداً كريماً في تخييل علومهم فإنه يحتاج إلى زمن طويل، وهذا يكفي كفاية كبيرة للمسلم في فصل دينه وفي تفسيره وفي الأحكام وفي ذلك مما يحتاج إليه. وهؤلاء الثلاثة من ينقل عنهم مجتمعين تذكية رجل يمشي على ثلاثين أعني حيا من يجمع على تذكية رجل ومدحه والسناء عليه فيما هو اختص به وحمر صداده مما استحسنه منه أهل العلم وأيدوه وأتلوا عليه وقبلوا كلامه ورعوا أن ما يكتبه ويقوله موافق للعدل وموافق للحكمة ومتخرج على أصول السنة أرى وأعني مدعنا به الآن ونسأل الله جل وعلا أن يطيل عمره على طاعته وأن يبارك فيه وأن يوفق الشباب الثلاثي في الأرض كلها إلى أن يستأنسوا برأيه وأن يسدروا عن نصيحته فإنه أبو العطوف الشفوق الشفيع الذي عهده الجميع هذا الحاني رحيما وصالحا في نصيحته أعني سماحة والدنا شيفنا ربيع هادي مدخلي حفظه الله تعالى وجزاه عنا عن الإسلام والصنعة دي خير ما جزا مجاهد من أهل العلم فإن هذا الرجل من الذين نحب أن نقرأ لامائنا قراءا دائدا لأنهم علمونا ما يتكلمون رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خيرا أن لا مبالغة في الإطراء أو الثناء وغير ذلك لأن هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى المنع من ذلك والتشديد فيه، فكانوا يتكلمون الكلمات المقتبضة والقبيرة فيما يحتاج إليه من الثناء والتذكية حتى يعلم ويعلم المسلمون الثقة بهذا الشخص المعين فيرجع إليه ويكون في ذلك مسؤولية زائدة على مسؤولياته الشارعية في توحيده لله وعبادته عبادته لله سبحانه وتعالى فأقول إن الشيخ يعني رضي حسده الله تعالى قال فيه ابن عثيمين رحمه الله فأرى هو يسأل عني ولا أسأل عنه فزكاه غير مرضى والشيخ عبد العزيز رحمه الله قال عنه إنه من خواص إخواننا من أهل السنة وشجعه وأيده ونصره فيما يقوم به من جهد وجهاد والشيخ ابن عثيمين رحمه الله حين سئل عن سيد قطب فحال إلى كتب الشيخ ربيع قصة في قلوب وحلوق أهل الزبه والجماعات المتربصة في هذه الدعوة المضاركة العظيمة وكذلك الأيبان رحمه الله قال فيه إنه حامل جواء الجرح والتعليل لحق ومن يعرف سيار هؤلاء العلماء يعلم أنهم لا يزكون من غير علم ولا يكونون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشترع لأحد مثل هذه التذكية الفريدة العظيمة مثل ما اجتمع لهذا الرجل والسبب الذي يبعثني إلى ذكر مثل هذا الأمر هو عدد من الأسباب التي هي جزء من المواصات بالحق فإن الحق يحمله رجال. وانتحان الله عز وجل عباده سبارة وتعالى بالتكريف وبالشريعة وبالدين كلما يتم على أيدي رجال يحملون الوحي ويؤدونه للناس كما استرفى الله جل وعلا رسلا من البشر يبلغون رسالته كذلك من بعد الرسل يأتي الصحابة يأتي التالعين يأتي العلماء فلابد للحق من الرجال يعرفون به ويرجع إليهم وتستمع الكلمة عليهم فالتركية والوضوع إلى مثل هذا الشيخ الشيخ السنة الجليل هذا ليست تعصب وليست اتباعا من هوى وليست دعوة للتشيع أو التقليل ولكنها إبراز لمعلم من معالم السنة ما زال أهل السنة يتواصون به جيلا بعد جيل وكانوا يقولون رحمهم الله تعالى امتحنوا أهل الكوفة بالمعافى ابن عمران مثلا ويقولون امتحنوا كذا وكذا لماذا؟ لأن هذا الرجل نفح وبين ووضح وهو مؤتمن على دعوة السنة وهو مذكى من قبل هؤلاء بأئمة فارتباط الشباب به ورجوعهم إليه لا يعني هذا إثارة التشجع أو التحزم بالغاطل بل إن هذا هو اجتماع على السنة واجتماع على أصول السنة فإن هذا الرجل عرف بها وهذا مما يحمله مسؤولية عند الله عز وجل كما قلت وهو حي بفضل الله عز وجل فيجب أن ينتفع به ويصدر عنه وهو حي لأن الصدور عنه اليوم والانتفاع به من تجر السلفيين في الأرض يعني التنهيد لاجتماع كلمتهم من بعده فإنه وإن كنا نؤمن ما سوى الله عز وجل أن هذا بعيدا فنبتل في فقده كما فلن بفقد غيره من علمائنا. فنريد أن تعود الكرا النذامه والحسره، لأننا لا نعرف قدر العالي والانتفاع به إلا بعد أن يغادر الدنيا. إن هذا الرجل حي وعلمه معه، ورجوعنا إلى الانتفاع به. والاستزدار عن نصائفه وتوجيهاته خاصة فيما يتنالع به المنتسبين إلى السنة وخاصة في المشاكل التي تطرأ على الشباب فإن هذا هو أحد الأسباب المشروعة العظيمة التي يجب أن نشركها الآن حتى نمهد لنورث أهل السنة لإخواننا اجتماع الكلمة على قوى السنة اصنع هذا اليوم فإن معنى ذلك الأكيد أننا سنقطع شدر ندر وسيفرغ إخواننا وستدب بهم الأهواء خاصة في هذا الزمن الحالك الذي صار من يناصب أهل السنة فيه العداء، لا من يظهر البذعة ويعلن بها ولكن صار الذي يفرق جماعة المسلمين والسنة ظاهره السنة ثم يسير ظهيرا للأحزاب والجماعات فلا يريد من أهل السنة أن يمعنوا في بيان حال المنحرفين عن السنة ويقفوا بين أهل السنة وبين الجماعات الإسلامية إن البلاء اليوم الذي بني به أهل السنة في كل مكان روام مثل ما طلبتم إن قلتم أنكم تريدون حديث حذيفة وما الذي حذب حديث حذيفة إليكم ربي الله عنه الله؟ إلا عناية فالألباني رحمه الله تعالى به وإخياءه بهذا الحديث العظيم مثل إخيائه رحمه الله تعالى في حديث العربار بن رضي الله عنه عرضاه وكل سلفي في الأرض يحب هذين الحديثين حديث حديثة وحديث العربار ويعتقد أن هذين الحديثين الجامعين يصلحان أن يكون أصلا كبيرا يهتدي به المسلم في زمار هذه الفتن والأهواء وفيهما بيان ما يجب على المسلمين حال اختلافهم وتفرقهم وأنه نص قاطع في أصل الصلة ولذلك لا تفروا كثير من كتب العلم والصلة من هذين الحديثين فأقول حين سألتكم ماذا تشبون أن نتكلم عنه قلتم حديثة حديثة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحبكم مثلما أحبثهم حبيث خزيفة حبيث رضي الله عنه وأرضاه وكلنا يذكر أن في حبيث خزيفة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجال يهدون لغير حبي ويستنون لغير سنة وذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث حين قال له خزيفة هل بعد ذلك الخير من شر قال صلى الله عليه وسلم نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قد فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا وهذه الأوصاف التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم ثم يكش الكذب يكون أقوام يقول صلى الله عليه وسلم الأهواء كما يتجارى الكلب بصافته فإن من يزعم وحدة الأمة ومن يزعم السعي في مصالح الإسلام والمسلمين ومن يزعم أن له هموم تتعلق بالخير وبكه في الناس نجد هؤلاء يتهمون أهل السلة وعلمائها كالشيخ ربيع بأرشع التهم ويطلقون فعنة ألسنتهم بالضل والبضل على شيخ السنة الجليل هذا ثم تجدهم يستكبرون ويستكبرون على أهل السنة أن هذه الأحاديث والتي هي نصوص طابعة في أهل الأهواء ونبي فعسنا يقول دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قد هم فيها قلت يا رسول الله صيفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بأنشنتنا وهذا النفذ العام لا يدل فقط على أنهم مسلمين أو أنهم يتكلمون برسال بل فإنك لو تأملت في هذا الحديث من جلدتنا يتكلمون بأنشنتنا فإن عمهمه يذكر فيه من يلبس فوضى السنة ثم يؤمن بالعداء لأهلها داعما أن أهل السنة مخالفين وخارجين عن السنة إن هذا لا يقل خطرا ولا شرا عن أهل البدع الخلص ونحن لا ننسى إذن لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أحاديثه الجانعة العظيمة التي نحفظها كلنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال ضائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفه صلى الله <سؤال> <سؤال> عليه وآله وسلم ذكر سلسلة وجعل هذين سلسل سنفين في خطرهما على الحق وأهله وعلى السنة ودعوتها كآنا أترهما وضرغهما سواء فجعل سواثة المخالفين وقرن بهما وقرن بهم المخدمين وفي هذا عبرة ودلالة دارضة على أن التخذيل عن دعوة الحق وعلى أن كسر همن هم أهل السنة وعلى أن الجلب بالخلل على أهل السنة من داخل صفهم إما ترئ على من لا يؤتمن وإما بالطعن أو السماح بالطعن بمن صار عنوانا على السنة فالشيخ رضيح فإن هؤلاء هم اليوم مصيبة وفتنه أهل السنة التي يجب أن يلجعوا إلى الرب جل وعلا ويتضرعوا إليه أن يحميهم منها مثل ما حماهم ووفقهم إلى أن يتخلصوا من ترهات وأباطيل الجماعات والأحداث إن هؤلاء إن هذه المجموعات التي يحسن أن نسميها ببطارة للجماعات الجديدة هي معركة ونحنة وفتنة لأهل السنة في كل مكان فعلى جميع أهل السنة عندنا هنا أو في كل مكان في الأرض فأن يستعطموا بعد الحق بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين في الفتن وفي سياسة الدعوة الشرعية وفي غير ذلك أن يرجعوا إلى علمائهم وعلى رأسهم شيخ السنة الجليل ربيع تزنها المدخلي حفظه الله تعالى وبارم في عمره وجزاه عنا وعن الإسلام والجنة والسنة خير الجزاء فإن الرجوع إليه في هذه المهالك وفي هذه الأمور هذا أمر مشروع ينبغي اعتباره فإن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا كان الله جل وعلا أمرنا بسؤال أهل الذكر في حال عدم العلم وأهل العلم يكثر منهم الاستدلال بهذه الآية الكريمه على أن الجاهل يسأل العالم في مسائل الفتوى وفي مسائل الأحكام فكيف بأصول السنة وبطريق التدين وبين ما يجب تجاه ما يجري من بعض الناس هنا أو هناك فإن لم يتكن هذه الآية دالة على رجوع إلى أهل العلم فإذا هذا سوء فهم من لم يجعلها شاملة لهذا المعنى فالله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالرجوع إلى هذا الشيء والاستئناس بآرائه ونصائحه أمر مهم للثلاثين الذين هم يعني متفرقين أعمل بالتفرق هنا يعني وجودهم في بقاء شتى من هذا العالم المترامي الأبرار قليل هنا عندنا وقليل عندكم وقليل هناك وهناك وهناك فإذا كنا ونحن قليل هنا وهنا وهناك لا نستغل هذه الوسائل التي أتاحها الله عز وجل لنا ونرجعنا إلى علمائنا إذن فأين صدقنا وأين نصيحتنا في أبوى دعوانا أننا متمسكين في هذه النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الصالح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الشيطان لا يحدث البدعة في الآفاق حتى تأتي إلي فأرددها. فتحدث في أنصار المسلمين بدعة وأهواء وأشياء. يرجع الناس كل هذه المسافات إلى ابن عباس رضي الله عنهما لأنه كان هو إمامه. زمانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا إذا كنا صادقين في التمسك بالسنة أن نشاور أولئكنا وأن نسألهم، فإنهم سيصحوننا فيه مصلحة ديننا. أيه النضال؟ أن للشيخ رضي حفظه الله تعالى ما أهل، ولا يظن نضال. أن للشيس رضيع مقاصد وما مقصد شيس جليل قد أثنى عمره يعاديه كل أهل الأرض من أهل البدع والأهوار وقد أرضى على الخامسة والسنعين وزيادة فماذا داعث أن يكون عنده من مأرض أو خصد وطوال هذه السنين أعماله تنطق بنصفه ولا نذكيه على الله عز وجل فإن الظل بهذا الشيء الجليل والتلمذ بعرضه هو لا يَتَلَوَّى ولا ينسينا ويذكرنا بأهل البدع من قبل الذين ذكرهم العلماء أنهم أساءوا الضل بالثلاث الصالح كما في أهل البدع الذين يؤولون آيات الصفات فذكرون على ثلاثة الصالح الصحابة والتابعين كانوا بمنزلة الأميين الذين ذكرهم الله جل وعلا في محكم تنزيله في قوله ومنهم أميين فهؤلاء يظنون أن السلف صحابة وتابعين كانوا لا يعقدون ولا يدون شيئا عن آيات الصفات إلا ما يرونها ألفاظا مجردا فهذا ظنه مستيد في الصحابة هو الذي أرباء وكل صاحب ضاب وصاحب ضبعة وصاحب ضلالة فإن فتشك فإنك فتجد في صدره نوع من الظلم السيء إما بالرب جل وعلا وإما بحملة الشريعة والسنة كما قال الله عز وجل داركم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردكم فأصبح من الخاسرين فإذا كان الله جل وعلا حرم سوء الظن لأفراد المسلمين عمومهم فكيف بعلمائهم وكيف بخاص علمائهم فإن الشيخ ربيع ناصح أمين ولا نزكير على الله فينبغي على جموع السلسين هنا وهناك أن يكون لهم ارتباط علمي لا شعاري وهذه نقطة مهمة أقول ارتباط علمي حقيقي شرعي لا أتكلم هنا عن الحب في الله وحده ولا أتكلم عن الشعار يرفعه الإنسان إن الشعارات وحدها لا تغني في التدين شيئا فكيف بالارتباط الصوري فقط بعلمائنا فلينضغي لا ينضغي أن يكون ارتباط حقيقي وصدور عن في المسائل التي نحتاج إليها فإذا جمع المسلم في هذا الزمن بين الانتفاع العلمي من الرصيد الذي خلفه هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين ثبط ذكرهم ونتاجهم العلمي العظيم الواسع والمبارس ثم رجع إلى الشيخ ربيع في نصائفه لأهل السن في البدع الطارئة والحادثة وفي جهاده نها والذي ذكاه فيه هؤلاء الأئمة الثلاثة فإن بهذه الجناحين يستطيع المسلم مهما كان مقدار علمه ومهما كان مقدار اشتهاده أن يضع قدمه على الطريق الصحيح فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وكل المسلمين في بزوغ إلى علمائنا وإلى الانتفاع بعلومهم فالأحياء منهم والأموات رحمهم الله تعالى وأن يوثقنا إلى أن نسير على طريقهم ظاهرا وظاطلا وأن يمنحنا وإياكم الصبر والصدق والإخلاص ولعل في هذا القدر كفاية والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الله الله الشيخ وبارك الله فيك لدينا بعض الأسئلة نعوذ عليكم الشيخ صدر <تصفيق> السؤال أول يقول ما صحة القول بأن الأطراف المسلم العدالة الذي أمصح به هو أن يرجع إلى أمات السنة المسنة <تصفيق> إلى المطولات والمختصرات ثم نقارن ذلك من شروح الهنماء الموثوقين وخدمتهم في المسلمينية والمقيم والعلماء الذين شرق ذكرهم وغيرهم دون إدخال النش في بثوث مستجدة أو بثوث لا يحتاج إليها حاجة ماسة أو حاجة واضحة فإن السنة لا يحتاج فيها إلى أكثر ما مضى وأما الجانب المتعلق بهذه المسألة من جهة كتب الاعتقاد فإننا المسلم الذي راهه السنة راهه السنة كما قال عمر. وأما المسلم الذي يعلن في بدعة أو يعرف بطلب العلم أو صاحب الرواية فهذا لا بد نوع من التستيش عن حاله حتى يعلم وثاقته أو استقامته على السنة حتى يؤخذ منه. كما كان السلف الصالح رحمه الله سهلا تسألون عن من يأخذون عنه كأنما يعني يريدون أن يزوجوه وكانوا ينظرون في هدي الرجل وسمته قبل أن يأخذوا عنه فالمقصود إن الدخول إلى العلم ومسائله ينظي أن يكون من أبوابها الصحيحة لا ما يتولد من البحوت المجردة في النظرية أو من ردود الفعل لبحوث بعض القوم من التكفيرين كأهل الوقف أو الفارحيين الذين لهم بحوث تخصهم فإن مثل هذا الأمور لا ينبغي أن يدخل فيها بالطريقة التي يعني درج عليها بعض الناس فإن هذا لا يورث علما حقا وإنما يورث شروط وضوابط تكون شكلية وصورية قد تخترم حال العمل نعم سؤال أخي يقول هل قول بن المجد بن سيمي رحمه الله عن الحديث المتفق عليه ويويد به أحمد البخاري ومسلم أن هذا القول مما تفرد به الإمام أن تبق إليه الله ما أذكر الآن بس لا مشاحة في الاصطلاح هذا الاصطلاح الاصطلاح لا مشاحة فيه ما يلزم منه يكون مسوك نعم يقول هنا مراد نعم يقول السائل ما يفعل ما يفعل في هدية متمثلة في كتاب لا تحزن لعائد القرن يقول السائل ما يفعل في هدية متمثلة في كتاب لا تحزن لعائد القرن أي ماذا يفعل في هذه الهديه التي هديت اليه هذا سؤال يعني فيما تقول عيني وعن مسألة عينية يعني أصبب أن هذا كتاب معين وشخص معين يهدي الكتاب ثم الآخر أيضا شخص معين السياسة أو الطريقة الشرعية الصحيحة في التعامل مع مثل هذا الموضوع قد تختلف من حال شخص إلى آخر ومن حال أيضا هذا الشخص المقابل الذي يقبل الهديد فقد يكون الحكم في حق بعض الناس هل لا يقبلها ويردها ويكون الحكم في حق بعض الناس قبولها والصدق كأن يكون مستضعفا أو يكون معطيه إياها يعني قد يضره لو لم يقبلها وقد يكون الحكمة قبولها إذا كانت من جاهل بينه وبين هذا الشخص المعين مستمرة فقد يكون من المصرحة قبولها مجدئيا ثم البيان له شيئا فشيئا حتى يوصله إلى بيان أن هذا الكتب لهذا الكتاب ما يم لا ينبغي أن يصار إليه فأقول للمسائل التي تتعلق بتصرفات أشخاص المعينين هذه يحصل فيها فرق من شخص إلى آخر بحيث مقتل وفكم الشرعي وإن كان الجميع يتفق على أن هذا الكتاب وهذا الكتاب ليس على جعل السنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على الصريح المرضية. نعم. يقول هو السعي نفسه يقول يا شيخ هل يمزق الكتاب أم يصفه أم يرد هذا الكتاب لا تبين يعني في شيء من المخالفات. هو الآن يعني إذا كان حماسه مثل ما قلت لك في أن يمزقه فما لا يقبله في كهدية. واضح يعني هذا السؤال عيني عن كتاب عيني عن شخص معين طريقة سياسة إذا كان عنده هذا الهم والغضب يأخذه ويمضي فلماذا يقبله كذية لاحظ نعم يعني الأمور لا لا لا تتناول أمور بهذه الطريقة نعم إذا كم الله في هذا يقول رجل يقول إنه طلق زوجته الطلقة الثانية ويريد أن يعرف كيفية التعامل معها. طلاق على ما أتكلم فيه. صحيح والله. يأبى من المفهوم أمام يعني أشخاص معينين من أهل العلم إن محاسن شرعية أو غيره. حتى يؤثر ويرضى معه ما أتكلم عنه في الطلاق. ده هو سؤال يا شيخ. هل يستطيع أن يكلمها في أشياء تتعلق بهما يعني في ما الإشراط أو في التحاقات ما بينهم. هل يستطيع أن يكلمها يعني؟ سمع الكلام بين الأجل والمرأة الأجنبية والأصل المباح لوجود الحمد ثلاث الله عزيزي سواء تقول السائلة هل يدخل التصوير بالكاميرا في التصوير المحرم؟ والله يا أخي يعني على نصيحتي كلها وكلمتي يبني عن الوضوع للعلماء يعني نسر هذه المسائل تجمع ولو يسافر أحد من أقوام يعني لا بد أن يكون منكم يعني معتمرين وحاجي. مثل ما كان في زمن السلف الصالح كان يعني مثلاً في جلاد بعيدة يجمعون مسائلهم ويرجعون إلى الإمام مالك هل بلادهم خلت من العلماء أو من أهل العلم؟ كانت تلك الأنصار العلماء في كل مكان. لكن كان مشكل الأعمى هذا هذي السلف الصالح مثل هذه المسائل. لمضي أن يكون عندكم نظام وطريقة خاصة مسائل الفتوى والحلال والحرام والنساء وغير ذلك يكون في نوع من التنظيم أو النظام الذي يجمعها ويوصل بأهل العلم إلا عن طريق هذه الآلات أو عن طريق حال ورود بعض المعتمرين. نعم. جزاكم الله خير. الله يحفظك. بارك الله فيك. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول يا شيخ ما حكم تختيف اللحية تختيف نعم الأخذ منها يعني الأخذ عبوا نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح يعني أطلقوا وثروا أركوا أتركوا يعني كثيرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل الألفار تفيد الترث المطلق أيد شيئا يدل على الأخذ نعم جزاكم الله خير يقول السائل هل حضور الدروس مباشرة هنا على بلوكس هذا الموقع تعتبر وكأننا حضرنا حلقة ذكر وعندنا نفس الأجر من استثار الملائكة وغيره وماذا ايه ليس في هذه المنطقة؟ يعمل العمل المشكور والعمل المشكور كما قال أدواء من جارة مبار أمل قليل تضاره 100 يعني لا يلزم مثل هذا الزحف هذا لأي عمل صالح إذا اخترنا به عن حسن القصد وتعظيم الرب وإرادة وجهه فهذا كثير أن يرفعه عند الله جل وعلا درجات درجة فإن التعمق في الوحوث فهذا أمر يعني غير جديد نعم يقول السائل زحم الله خير جدتي بعد صلاة المغرب تؤلمها عينيها، وبعض أجزاء من جسدها وتصلّي صلاة العشاء قبل الأذان، فما حكم ذلك؟ وبارك الله فيك. يعني السؤال غير واضح تماما يعني هل هذا الأمر مستمر؟ وما علاقة يعني ألم العينين والجسم؟ يعني تكرير الصلاة. يعني السؤال غير واضح تماماً. نعم. مسلم الأصل في الحكم الشرعي مسلم إذا احتاج إلى الجمع يصل مرة لأنهم يجمع. يقول الساعد لذاك المرض. حتى لو تكررت هذه الحاجة أذا مريضاً. نعم. لذاك المرض. الساعد يقول ما حكم الرسبة التي توضع في بعض المساجد طولها شبر أو أكثر. حيث وضعها المصلي أمامه إذا صلى منفردا حيث يقول البعض أنها بدعة وأنها رئيسة في عهد السلف. يعني متنطلة خشفة متنطلة لا دي هكذا السؤال يا شيخ على وجود يعني وضع شيء يستثر به رئيسة إلى الله هذا أمر مطلوب يعني أهل العلم متفقين على أن للمصلي مستحدة وأنما الفلاس بينهم أنحصار الوجود وما يشار إلى أمر اتخاذ سترة في سترة هذه السترة سواء كانت يعني يعني ثارية في المسجد أو كانت كرسيا من من مصحف أو أنه يكون سترة يصل إليها فإذا تكون يعني هذه السترة المعينة مقصودة بصورة معينة أو أي معينة ولكن يعني نصلونها من أجل أن يستقر بها. هذا يوجب لنا من ذلك شر، خاصة مع قلة السوالي وقلة الأشياء التي يعني يستقر بها. يعني في ذاولنا ساجد. لا. بزاكم الله كثير كثيرة كثير يعني أتمنى نستمر معك يا شيخ بزاكم الله خير. يقول خطني. نعم رحمه الله قلت. يقول السائل هل من حكم على شخص من أنه من أهل النار يقصد التفسير أن فيه عموماً وإجمالاً هو نسأل إن ال... يعني المسائل لا تولد توليداً ولا يتعمق تعمقاً المسائل إنما أن تكون وسائل منقولة تحت فيها السلاسل والفلمات فالإنسان يتفاعل فيها هي الحكا، وإما أن تكون نوادر وأشياء هذه يفسر فيها أهل العلم أشياء محدثة، وإما يعني أحسن، فينبغي إنه ما يفسر يعني مثل يعني هذه الطريقة في سؤال يعني راجل مثلاً سؤيد بالناس هل يعزم من ذلك تفسير أو ليس تفسير أو كذا أو كذا. لا الإنسان لا يعني لا يرعى اهتمامه بكل ما يقال وكل ما يثار وكل فإن يعني السكوت جزء من العلم سكوت عما لم لم يلحقه أهل العلم إلا أن يعلم أن أهل العلم حصلوا مشاكل معينة تفوق فيها الأشخاص لا ما أعرف يقول السائل هذا عرش شبه يا شيخ لكن الله خير يقول ما قولكم في الشيخ علي بن حسن الحلبي خاصة وأنه عاند وكابر ولا نرجع نفواه مع أنه مصه والله أنا شخصيا يعني ما درست المسألة هذه ولكن أعلم أن يعني الشيخ ربيع يعني يعني له له كرار في ذلك والشيخ بازمون لهم بحوثهم في هذه المسألة لا يستفيد منها الإنسان وهنا نرجو الله عز وجل أن يهديه من الرجوع إلى السنة وإلى تمسك بالحق وترك يعني ما هو عليه من هذا الملكور من المعاندة وغيرها نسأل الله عز وجل وعلا أن يشرح هذا الرجوع للحق والسنة الشيخ ربيع بالنسبة إليه من أجلة الوالد الحالي الناصر وهو يعلم من الشيخ ردي عند الألغان رحمه الله ويعلم تقديم الألغان رحمه الله له إذا كان معظماً للألغان رحمه الله بحق ومنكسجاً إليه يصد ينبغي الله أن يستفيد يعني أن يجعله ردوء التلميذ إلى الوالد حتى يوجه لأنه يناضحه كثير الشبابة لهذه الطريقة هذا أمر يعني يعني ذهبا إن ليس في صالح السنة ولا دعوة السنة فنسأل الله عز وجل أن يرده إلى الفقرة جميلة لا أزاكم الله خير يا الله بيه. هذا السؤال أخير إن شاء الله يقول ما حكم ما ما قول الحق في مسألة امتحاء وما حكم من ينكرها من جد أحد من أهلهم أو أهل السنة يكرهونها؟ يوجد كلام مجمل لبعض أهل العلم هو مرادهم لعله يعني أن ينتحن من بأشخاص مضمورين أو أشخاص لا يتساق عليهم. أعطوني الشيخ على ذنقة عصف. كل عام يا سيد. إذا كنت مباركني ليش الله في؟ نعم مسألة الامتحان. نعم. هاي مسألة امتحان يعني فيها أخطاء من السلف واضح يعني واضح الموضوع. لا يوجد أحد يعتقد ان من أهل السنة ينكر وقوعها من اهل السنة وفوق الكرام فيها. لكن قد ينزع في بعض الأشخاص من أهل العلم أنهم ليسوا بالمنظرة التي يعني ينترح الناس فيه وطبعاً هذا واضح. فما يعتقد النقياد ذلك يبصد مثل صراحة ما يعتقد مثل سماحة الوالد الشيخ رضي. لا أعتقد يعني أحد من علماء يعني يقول ذلك. فلمن يكون الشيخ ربيع نحن لأهل يدنا فمن يكون؟ والكل يعلم أن جزء كبير من وعي الشباب الثلاث في اليوم بحقيقة يعني هذه الجماعات الموجودة ونقد رؤوس هؤلاء إنما تولىها الشيخ الجليل فكيف يطيب لهؤلاء؟ يعني أن يستفيدوا من ثمار جهاد هذا الشيخ الجليل، ثم ينسر يعني فضله. يعني هذا من من جهد النعمة ومن ومن عدم النزاع بالحق وبالعدل. في النهاية الشيخ يعني عالم من قد يخطئ، لكن إذا أخطأ هل معنى ذلك يعني أنك تُمجر يعني جهادا وستدر غير ذلك؟ والمبسوط أن الإنسان يدرس الأمور من جهة العلم من جهة العلم ومن جهة النص الأمور واضحة فضل الله عبد ويده أنا أنصح نسكي وإسواني بعدم الانشغال بهذه الأشياء يقضل على الحق والدين والسنة تمسك فيها والردوء إلى المأمونين والذين يشاغبون أو يشاغبون فلن ينتهي المطاف معهم فبعراضوا عنهم أو لا نعم شهر جزات الله خير ومبارك الله فيك يعني شهر أخير شهر لو تمح يعني بارك الله فيك هذا شيء ملحوظ في السؤال الأخير يعني يقول يعني ذكر الضوابط في هذه المسألة مسألة إجحان جزات الله خير من أمك بارك الله فيك هذا نفس اللي دونا أول شيء إنه راي يولد ضوابط وشروط وأشياء وكذا يعني الطريقة هذه في تنظيم المعلومات فليست مرادة ولا تؤتي بالثمر الشرعية التي يريدها السعال ولا غيره ما يحتاج الى الضوابط الشيخ ربيع هو بمنزلت من ينتحن به دون أن يركي على الله لأمور واقعة فرضت علينا شرعا وقدرا وباطنه موكول إلى الله والله يغفر له ويرحمه يعني الألبان فيه رحمه الله تعالى ما ينتهى من الناس به إذا كان ما عنده أخطاء؟ المسألة المسألة يعني في أمر مفروض الشيخ ربيع فرض بعلمه وجهاده فرض نفسه بغض النظر عن أي أمر آخر يعني هذا أمر مفروض الذي ما هو يعني هدف من يطعن على الشيخ ربيع؟ يعني هل يكون له هدف إلا عداء دعوة السنة أو هز أركانها أو خدمة الجماعات الإسلامية السياسية وهل <تصفيق> جدة؟ يعني هذا أمر مفروض يعني لا لا لا, لا, لا يحتاج إلى ضوابط ولا يحتاج إلى شيء. شيخ جليل له جهاده انتفى له جميع الثلاثين انتفى حذره كبير من جدة. فرض هكذا الأمر انتهى إلى إلى هذا الأمر. ليس أمراً مستألاً نكفع به دفعاً حتى يعني مثل ما قال لي فالصلاً اتخذ الناس رؤوساً جهاناً نحن ما اتخذناه هو فرض نفسه وفرضه الله جل وعلا بقدره ناصراً للسنة وعنواناً لها هذا أمر قدر انتهى هاتفاً مثل أي آلم في أي زمان يعرف بالسنة وتعرف به لا يحتاج اي شروط ولا يحتاج غواظت ولا يحتاج شيء هذه الأمور هذه مثل ما تراها يعني واضحة بيئة نعم جزاكم الله أخير شيخنا وبارك الله فيك وفي أنكم يسلم عليك الأخوة هنا <تصفيق> والأخوة في غرفة العجور كذلك يسلم عليك شيخ ونرجو أن تتكرر هذه <تصفيق> اللحاء إن شاء الله ينيه يا شيخ. الله أستغفر الله إذا جبنا يتولعون جميعا برفق النوايا، بسحمنوا نواياكم براحة، عاملوا نواياكم برفق وإحسانه، أستغفر الله جل وعلا من يد ما قلوله الصلاة على الحق والسنة، وأن يرجع يعني كل من بلي بشيء من الهوى من منتسرين إلى السنة أن يرجعهم إلى الحق وإلى السنة وأن يعيدهم من نجارات الشيطان وأن يعيدهم من شرور وفسق وأن يقويهم على إكبار الحق. وعلى تقديمه وعلى الانتصار له على الانتصار على أنفسه. أنا سلّم الله بالله على ذلك. نعم. تجزّه الله هذا يا شيخ فارس الله. حياكم سلامي. الله يا شيخنا. سلامونا على الأخوان جميعاً. سلامونا على أخواننا. الله يحفظك يا شيخ. السلام عليكم. الله يبارك.